هي الترسيلة اللي ونها دي بتتخيل كل يوم جمعة اسمها صالوية الجمعة يعني الترسيلة بتاعة يوم الجمعة وده يريلك ان العدار اصلا او قيسة تبقية في ترسيلها اصلا ما كانش مجرد ترسيلة منظومة هو مجرد ماذا؟ لا، لكن يختار يوم الجمعة على الصليب عشان يعيش كل يوم في فكر بالصليب عشان يفكر بالصليب في, في يوم الجمعة لأن يوم الجمعة دا يوم الصليب ولكن ما يوم الجمعة دا يوم عظيم حتى اللي منيش بالصليب برضو بيعتبر يوم الجمعة دا يوم عظيم تاعة في بين العالم كله اهمية لان هي ساعة الثبيب اعنا معرضه لازم برضه هنتكلم مرة تانية عن الثبيب لان عيد له بيعيدونه تلات يام واربعة اعنا معرضه في القدمارة مكتوب اليوم الثالث لعيد الثبيب ده غير ان عيد الثبيب ليه واحد عشرة برمهات واحد سبعة ساعة اكتوب العيد ده بنعود ليه ثلاث سيامة من علامة خالص ان اول عيد في السنة اول عيد في السنة للطيام او عيد الصليب لان الصليب بالنسبة للكنيسة هو كل حياة ولو قاتل من عيد الصليب ما تبعيش كميسة خار بغل عكس ربما يقول البعض والتهال اللي عصاب الكميسة في الايام دي لان هي ملالها تطريب بتجيب عنها هل هل فكر الزهد في العالم لما لما تيجي انت تتكلم عليك بالمعارضة في القرن العشرين او في الايام ديت وتقول له بقيت مثلا قلت, قلت الحاجات دية وقلت لا يا اخي خليني انسانا عادي. دي انت ميحة عقادني فكرة الزوء دي اصلا في الكنيسة اذا لم نقرد من اراد ان يخلص نفسي يهلكها. فهو كان نفسه بيخب تعريبه او راسي لنعمل نفس بعدين كده فعطت المعلم والنجي على الصحراء. ليش بطار بس مش يعني ما قوي. مش لحبوب قوي لكن الصليب في عيات هجان الاجتين كانوا بيعسقون يعني يجروا وراء كب يقول لك هو وفيت المسيح يا جرى الصليب يجروا على الصليب فكتر الصليب يا ومش على كتر الصليب كم لا لأقل فيكم هذا الشكر طويلة في المسيحة توعى طويل. طويلة في طويل. من هذه <تصفيق> <المسيحة طويل. من تصفيق> الساعة أتيت أنا أقول أن ما كانت <تصفيق> هو أعقاب لكن كان طريق حتمي للوصول للمجد يعني الزرع أنصى بس واطن للهيامة ممكن مالغاية الصبيب ممكن ده لازم عجل توصل للهيامة لازم يتاث الموت ويضحق بالموت ده, ده الموت ولازم تندس الخطيب حامل الخطيب البشرية كلها على الصليب ولازم يضحق السفاة وبعدين تلقي يواما اللي عادة اقول لك النهاردة نعمت ربنا ما تدينه ان الصليب في المسحية قوة ده اللي العودة انت اتنظرت لي وحقفة وليس بعث ابدا لان الغيث معارضة واضح ان هو بعث لما نتحدث عن الكنيثة منقول الكنيثة عن ما نقول الهنة في وسطها فلت تزعزع الى زمان. يعني الكنيثة كنيسة ثالثة. متى شايف همون الكتب اللي نزلة، أو متى اللي بيحصل، في ما أعرفش فين وفين وفين؟ أي شايف كل هذا؟ ده ده واحد يقول لي انت شايف الفنون المار والثلاث ستة موجودين فيه؟ أي شايف كل هذا؟ لكن إحنا قلنا كنيسة يعني منوين إلهنا توسطها، هو داعي مع منوين الذي تفسير الله معه. تغيب قوة القوة كبار, كبار كبار قوة دبر لما تجد التلميذ وترى يكررهم هل لا تحملوا كيس ولا مزود ولا عصا ولا حزاد الله لا لا لا لا لا كيس لا كيش. ولا مزود ولا مزود ولا حزائر. ولا حزاد ولا عصا يضرب فيها جيد يطلع على ولا على بعد ذلك جاءت كلاميه في قالوا له بس اسمك بس واسم صليبك الشيطان تلتعي قال لهم اول حسة دي تغرقه كتير رأيت الشيطان صاقطة مثل البرق يا اخوتي السماء تغلطت الشيطان صاقط مثل البرق شابوا المثير هم بتكلاموا شاب الشيطان بيتقلب قدامهم كذا لكن من جيلة بشغالكم. انا عاوز اريكم ان الصليب ده قوة. واذا انت تمعت الانجيل بتاع النهاردة. هو ربنا بيقول اللي بطرس. بيكلم عن الصليب. وان ابن الانسان هتألم. وبطرس يخاف. بيقول له حشاك رب ورد عليه ربنا يسوع المسيح اقتر رد ممكن تتخيله اذهب عني يا شطان اذهب عني يا شطان اللي عاودكوا تقامنوا بيه يا حباي احنا ما نتكتلسي او نتهاون او عن اكثر بحق كنسيتنا ابدا لكن اللي عاودكوا تقامنوا بيه تمام اممتوا في ايديكم اعظم قوة في لكو ده انا مفصح بالترسيلة بتاحت العيل الصغيرين لما يقولوا ماري جرجس يا ماري جرجس يقولوا الصليب وقت الكفاح هو عنده من السلاح بجد الصليب وقت الكفاح عنده هو من السلاح الكلام ده حقيقة عاشها الهدسين خلينا نتكلم بصراحة مع بعض ما كانت في فلعصور المسيحية اللي فاتت من القول للسائد على المهاردة ما كانوش بيدعلم عن المسيحيين دا في يوم من الايام جاء المعظ لدين الله الفقسمي وكان في وزير يهودي خبيث وقال تعالى قالوا له المسيحين دول عندهم آية بلط يقول الإيمان محدد خرده يقول الجبال الثاني دول الوطرة قال له هنا الآية دي عندكم قالوا له قال له نفستها يا انت حرق قال له تزين هون لثلاث سيان صلى ورفع قلبه للعجرة وصلى للمسيح وقال له للعجرة هيدروا ايه أي معلومة هاي تبقى؟ أي كم اثنين هاي اثنين والآية دي بسيطة؟ أنت أول كده على الصون وتكلم على الصليب، بس خلاص، لا خلاص خلاص مفهوم؟ أقصد لو بست أسمع، اللي هين على ده لازم يكون واحد على الصليب، يعني يكون واحد في قوة الصليب عشان يشيل الجبل هم ليه؟ واحد في قوة الايه الصليب قال مين دا اللي فيه هوت الصليب السيس رف مين دا اللي هوت الصليب وليلي قلت لي واحد اسم سمعان خراض عينوا عصارتهم فعلعهم فكان في قوة الصليب دا يلي عندي هو ينهل جبش القوة كامنة قوان اقول غربان ده ما لما يشوفه يقول يا ده ولا عارف يعمل حاجتنا ده ده حينحقوا علي فرد له حسحق لكن الشياطين بترفعه مننا وعندنا القوة اللي في من جوة قبارة ما راعده فالصليب اللي هو اللي هو السداني السداني اللي هو انا ماخدش في جدا شكل كبير خاص انا اجي كريسة مثلا واني انا عطر من الاثور ما مردش بظروف زيات وانا الايام بتاعتنا دي اللي احنا فيها اخذنا على راحمة شوائد او اخذنا شوائد ملاكز ولا بتاعهم بعدين ابتدوا داي هونة تاني في الملاكز زي لكن ابدا ما كانت المسيحين هو دا موضوع من المهم لكن كان كل واحد منهم حامد صلي فانوضر لك قد ايه ان عمه لما القريب ده قوة ليه الحاكم بعمر الله قاله ليه قال لي كل واحد مسيح يشيل القريب خير وانه مخمص بطار وهو الله لما يعين المستحيل ده اتقارتهم تلقات العظمة اللي ورا دي سموهم العظمة بالليل يتجس على البيوت طبعاً كده فأسف واحد بينسك عنه بتاعه وقال طليب تيه العمال يخبط في الظروف النوت خبط عليه هو متنك. قالوا انت قاعد تعمل لي كده ما تقلع عن طليب ده هو الوالي ما يحيشوهك قالوا ليه هو الوالي ايه سيه الصليب انت بسيك عن انتاله ورزن عني انتاله ورزن عني ده هو الحنجي صليبي صليوي ده اللي من الخجل ده اجرم على رأيه اللي قال الصغيرين مش كلامتي انا وصدقت الاسفة ده رجل ده تبني يا فمتع بيه هو العجل الهدام مضعيف اعظم الكليسة ما كانت في حالة ضعف ابدا ده لنحة القوة البشرية او يتلمت لنحة القوة البشرية لأنه هناك رسول يقول لأنه بعث الله اقوى من الناس. بعث الله اقوى من الناس. لأنه بنحب كل الناس. والصريب بتعمل صريب بركة. من نبارك الناس. احنا احنا ملع الارض ونور العالم. وبركة للعالم. لكن فينا قوة خسية مخيصة. ومرهيب عيد. هي مشكلة في الكنيسة النهاردة مشكلة طهور الصليب بحيث ترعينا وقت صليب المحبة صليب دجل صليب صلب الأمنية صليب صلب العيد صليب صلب الشهوة صليب صلب مراكز العالم إذا كان هذا الصليب تدخل الكنيسة بقوة هائلة قاضوا أيضا أن تغير العالم بقوة الصلي أما الحكمة ده من ناحية القوة لا تعمل الاسيس ولا نزل ولا السلام عليها ولا أما من ناحية الحكمة أيهم لا تهتموا من قبل بما تتكلمون به لأن جهل الله حكم من الناس هذا القليل بتاعه هل يجعلوا عندي نحضر نجرب قال لا هتديكم ختمة وفن وكلمة وخكم لو أخذ جميع معنديكم من يقومون يعني لابتم أنتم المتكلمين بل روح ختم تبكدت تطلع من الأطفال الأطفال سدان وانت وفكرين يوم حد الإسادة الإنجليز كده لما رأت يسوع متهلل بعد ما رجع التلاميذ من الإرسالية تحت سغين رسول وقال له الشاسين تاخذ علينا باسمك فتعلل يسوع بالروح وقال احمدك أيها القاب لأنك أخذت أعلل السر بتاع الطليب عن السكنات واعلنته للتلليف الأطفال هم دول كانوا يقول صوتهم الأطفال اه هذه تصارب المصارى امامي لاجل هذا انت ما خلق الكلامين فتاهم مسكونة كل حد خلق اثاثهم الى عقاة المسكونة باني حكمة باني حكمة وكلامي وكرادة لم يكون بكلام الحكمة الانسانية بل برغان الروح والقوة انا مجدد يكلمكم حكمة ولو قد تجي تكلمكو بحكمة اذا عصرة الطليب قد انتفت يورد الختان ومش الختان ونتنقص في الموضوع ده والحكمة منه وفتاعة اللهم عصرة الطليب انتفت انا جاي اكلمكم لا اريد ان اعزم بينكم لا اريد ان اعزم بينكم الا يتوع النسيح واياه ايه نسلو فالكنيسة قد قوية بقولت الطليب ده شاهر صليفة كده ماشي ورثيكم كغنم فوص السياد وده نم الراقص بعد إسرائيل حتى يبنيه حتى السياد الخريبة يا حبي جاء على الاجتماعات الخرط ده راجل حامل خريبه ومشت لكم قوت جاءوا يفترض بقى يسوع ليك كمسيحي ان انت تحمل قليبك و انت تبقى قوي وكناسك تبقى قوي انت تبقى قوي وكناسك تبقى قوي ما تشاشل قليبك تبقى انت مش قوي وضعيف وغلبان و ضلبان تلاخر بورك تقول في اختباراته في الكونكولود الوشير كان يعني يا بولت مع رفل المسيح هل مع المسيح طولت خيح يا لعنى بل المسيح يا حيح يا خي انت ايه بيه موجود فالصريحة عن المسيح الرسول كان هو قمة اختبار طب توصلك لان هل انا كنت واحد من معلمين النموس حاضر توراه أعضر جاد الأحسن واحد ابو النهاردة قال لا أنا المسيح النهاردة زمانكو تجاد الأحسن واحد إنما النهاردة أنا المسيح حي فيك كلمة الله يالماك قصيا فيه السجد يا جماعة بين الإنسان عظيم حقيقي وبين إنسان الله بيان تتصابقه قال يديه خالق كنت على زمان دا الناس مقيدين لدمشق واربطا بتلاسة طيب الهربا قوتك وقت لخين بعد ما انت درقتك ثلاثة كيديد الان دلوقتي حامل الاله الذي يحرك الكون كله بابن يخل بتحرق من عينك يا انا انا انا انا يجيلوا الهرباني يقولوا السكينة مش هتغلها بقوله وعي تنفقت الاربحتان اللي معاك مش هتغلاؤه كمان كده قال لك انا مين وبتاع مين. انا, ما أنا. أنا يا راجل انا ليه من دي بجد احنا نقدر ايه الواحد النهارده لو جه ترى السنه الدراسيه الجديده الجامعة الجامعه تبان المخطط مترتب ايه ويا صار. والمسيح نقول لك من قد ده دي السنه المواعيد انت تعالى كنمني دلوقتي انت صلافت ذاتك فبحيث لا تحيا لانتا بل المسيح يحيى فيك خلاص، انا اهدك نرميك حتى الفصل النار والمسيح ما احقى فيك كلكم نعمة ربنا شو فعنا في ايام حلوة سنة جديدة ويبقى يبقى لطيف، الربالة وضع على الأيام انا كتير سامعك يا جديدا انا كتير يا برضو في جديد مقاليد مقاليد صليب صليب ما تقول وصليب ما تقول كان هده كبار جدا على حد اولادنا شاء الله بنعم من الله اولا على طول انما لابد أن يقول الصليب تعمل حاجة في حياتك شخصي. لابد دائماً عمل في حياتك ما قرر هل دائماً عمل في حياتك ولو قررت بعدين اللي أنت داخل العربيات كليتك في الثانوي أو هذه العام الدراسة بتاعك او هذه العام الدراسة بتاعك المدرسة ده وهو تقول ما علمت تفصل يسالم حد حدك بقى تقول لي طبعا محدش هدي لاني لا يا حياء المسيح ايه يا حياء دنا ده محاجة ضخم وفاضح من هذه القارعة البرية اللي يقول انا المرهبة كجيس بقلوية جيش فهو قال انا من انا يبقى يبقى فيه كم عسكرية موش يقول واحد يعرفين كذا ليه يا عزيز مره يا تساعة لاني أسان المسيح مره لابدل كل الخبيب ده انا عملي عادة تتكلم كاي ولا تقعد عنه لابدل كل اختبرته اختبرته وعشته طب اختبرته بس بتساعد كلمون الكلام عاملت قول لي اختبرته كده دقت الحياتي اقول لي الحياتي اعمل حاجاتها اوه غيرت هو. انا غلطته. انا وضع لديك واجب بسيط خالص كده. غير رسالة غلطية وطلع على اللي بتتكلم عن الصليب. مثلا غلاطيا اثنين. مع المسيح غلطية احدة انا المسيح الذين هم للمسيح اظن غلاطيا اربعة. الذين هم للمسيح قد الجسد مع الهواء في الهواء. الاصحاح الخير يقولك يتبقى في الحرية اللي حرارك بيها المسيح الاصحاح يقول لك كده عاجة لي انا اتكر إلا بالصليب ربنا يسوع المسيح الذي يجيه قد صلب العالم دي وان اللي أعلم الاصحاح الخير يقولك لان احجر كعمل الخير لان انا بنحظ في حين وان كل اللي نكن. يعني الراجل بيجاهد وانت بقول انت بقول تغيير في حياتي تقاتل رحت ليه يا حساسي السوكة يا حساسي قال الاعلانات التي وعليها فيها وعطيت سوكة في ايه كنت حضير. كنت هروح ليه اقول ايه اذا كنت انا ما ميتين فحضلوا الجوا تدخنوا الداتي كنت حتكبر الان اشعر من فرصة وطلعت السماء تحت وشفت عني اي لا ينفق بها ولا يسهل انسان اتحذف عنه من اجل هذا يزا... اه بيت توك افلي في الجادة ملاجد سيطان وبعدين انا مفتوك السداء اصدر الضروات مع ساوك السداء السيطان نحن ان امراك ان الصليب يكون لي معلومة باخد تعبير دي المكير للصليب دي يعني تلاقي عربي حلو يا مثلا احط وضع حسنا كده لها لطيفة لكن دي المكير مشيت في, في شغلة ده الوضع بسين الصليب كله هو في كل محطة مش الصليب وحاجة وحاجة في حياة هو حاجة اتفك واحدة كده حسنا وخلاص ولا لحسة دعجة متعلقة بالسلام فليت في ديناميكية في حال ما ما تشكر الله صلّى ربنا حمد الله عشان وحاضراً من الكبيرة المعدل من كل الصعوبات الحين لما أراد عينه الحين إذا أنا قوي فقاعد بها صلعي حينما يعني بس ما هو الصليب دين انا عايز أحاول المسيحيين نح تعرضوا على المسيح عن تاريخ الصليب أو أجرأ من أن تكون هناك معرفة برضو ديرك صلي بالتو معرفة كدة يا ترى أنا عارف بالمسيح ولا ما بالمسيح نفسه بعد ما من الأمام كدة كان مع المسيح يا عمريك وانا كنت ما يسمعهم اقول لي الكلام كانت مستحيح انا المسيح مظهر قبدا لأي حد بعد ايامها قم له لنفوس معينة مع معرفة الصدم وهو انت في الدور عشان تظهر المسيح من الباب الخالس انت هتطوله المسيح يقبلوش بعد الايامة هو بيظهر بعد الهيامة لناس معينين ليس محسوبين لا لكل الناس بيظهر للي ماشي ومعانا وحاربت عليهم متابعة لأجل عادة أصبح الطبيب بلديهم للمسيحي ولا يمكن ان يكون ليه خلاص لأن هذا مش هتتغير العامل مش هيتغير من قوة مش هيوصد مش مزألة ضيق او عدم ضيق الموضوع ان حياته لو في طريقة تامية مش انت مثلا تفرد انت تتعطى الطب مش في طريقة بيعيش بها البناء ادم مش لازم ياخد مثلا كذا كالوري مش ياخد حاجات ليصليتها الغذائية كذا عشان يعيش مش لازم مش لازم يشيط بضحط معين ولازم يكون الدم بضحط كذا مش لازم لازم ولو واحد لو ضغط مثله عن تسعين ولا أكتا يلا خلاص ممكن مع تشتغل في الكلام العاية مش لازم في حاجات برية في دكتور عارفها لا المسيح لازم فيه طبيب بيشتغل في حياته ما ريح مسيحي أنا ربيعي ازاي ما شاوما هو المسيح تفشي كعير في لبنان يبغى يعلمه كذا بيعطه من اللي عاخد عشان تخرج منها مش هتخص مدرسة مش هتبتها مش هذا معك هاده مش هتخص مدرسة مش تطرع مهندس مش هتطرع مهادة مش هتطرع دكتور هتطرعي حتاشد حديثك لازم حش المدرسة هراجم حش المدرسة لازم يغير في حياتك هو الدورة اللي اجمع فيها مرة الثانية ان عمل ما استمرش كلها من اي نهاج قل لي اه في شراحة انت بعد كده لا تحيا انت بالمجيح غير المحدود يحيا فيك فانت بتخذك في طريق غير محدود على الخاطر توصل لحياة غير محدودة اللي هي الخلوط مع ربك. والقوة لك حديك مثلاً أنا مخ على يضرب بيصلحتين ما أقول لك ولا أنا أقول لك تأكل ما فيش تأكل كل الله عشان كده تبي بكل قوة وبالتمراء عشان خاطر انت صار عمل كاري بقى دلوقتي ايه السؤال اللي كده في ولا هات في الكنيسه اللي نفسك ارغوبه دلوقتي ولا في استريق او كلام عادي او لا تحب نفسك خير على نفسك ممكن تقول انت كده الان من رفاكم حتى لا تسانوا الحق انتم الذين قد رسم امان عيونكم. يسوع المسيح في عيان? مصنوغا. واذا انا سبحان يكملها الاية? يكملها بالنسبة. انتم الذين قد رسم امان عيونكم? يسوع المسيح في يرجع مصنوغا. يرجح اللي فاع الرابع يقول انا بالروح اكملون بالجسد? يا اولادي الذين عزمان خطعم? الى ان تتفور المسيح فيه المسيح المسروط فانا بقى اخبر يعني واحدة بتولد عشان اخلى صابت المسيح المسيح المسيح لما تخلق السورة بيت كل ما تفضل تظهر بيه انت تفضل ولا متفضل مش كنت تقول كده جمان ما بيت كده بعدون بيت كده اوه ما تبقتش كده ايه اذا ما تحماسه صح اذا صوت اذا حدث في القبار فكذا كان فينا المرار اذا تكبر اذا تنضغ صح انت لما فت قوة الموت قوة الصليب يكون مع المسيح مفروض انت كل يوم عمال ايه من وما قلت يقول انت يتجدد حدث صورة ايه سيوخد كل يوم انت انسان خارج يا اخنا قدوث يتكلم بيه يا ومانايا احنا كده ما اتذكر لا بعد ما تدايت بالروح تكون انت انت كم من اللي نتكلم عنه كحد اللي انت كده جابه الرسول الجيد او انا عاوزك انت منه تأخذ اخترافها و تقولك ايسا هل ارى الكثير مشيد انا انت على طار الغنم وارع جدا ان كنت ارسل حتى تكسر مجرد اثنين في ستاة فركات الامرانين اتقاط باتر بقولهم كده ضد الخطي اتو ارسل انت مجال ارحبت الزن انتو ماذكم كده لاني وعدت في حياتكم سوضع هقوله يعني دماغتهم اوه تعمل ايضا وبعدين في حاجة تانية اغراءات العينة وبعدين وبعدين وبعدين هل لهم كده يا اهل احقول للسهل والخطيئة المحيطة بنا بيشهولة يابنا نعم بيشهولهم والمحاضرة بالصبر في الجهاد الماضوع نعم ده ايه اللي عايزين لها سهلة واني عايزين الصبر في الجهاد جامل ده الآية اللي وراه رئيس الإيمان ومكمل الذي لأجل الثرور امامه تاخدها كلمة ثورة تحطيها على كلمة ثورة الذي لأجل الثرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستعينا بالخذ بعدين احتمل الصليب مستعينا بالخذ تعطيها على كلمة الجهاد يبقى الجهاد بالسرور السلام على لحه of our اللي نحية مهمة جدا جدا الفرحة اللي بيعم حياة المسيحيين وهم عمين طالبهم لأنهم شايفين قمور لا يراجرهم ولا مصيحها أنا ما بكات في نفسية يا فأي قول لبداي أكد ولا معهدت في العالم لكني بقول لك فيه سرور انت ملأسوش لك سرور اللي كان كيف المسيح وروا ما كان من رسالته الخلاص المكرية السرور ان يشاهد قولت الرقوب في الكلمة بتاعة ربنا استنتشد وهو بيشي للألام لذلك من اجل السرور احتمل القليل مستنيل ان ترسل فالقليل بتاعنا لابد يكون بخش وجهاز النمر اثنين يكون في نظر مستمر للمسيح أنا مليلش المسيح على نينينا أنا كل مرة أقول لكم نحن مع ما للصريب بفوق فوق لأيكم نبع حتى نبع حتى نبع حتى ليه يا عشان نبع حنعملوه إلا قال بطاعة ابتدائي مع الجواج أنت بالغربي وأنت على كريرة في عالمك للصريب وأنت أكت شارعه على وأنت صفة العمل على كريب وأنت بسرسة صريرة كتامة ما لقد اختباراتك الرحية صعب طمع وتقوم لكن نظرة المسيح كل ما يمكن ان يوجده رفض العالم كله للمسيح قابلوا بالقليل نهاية رفض العالم للمسيح قال لهم العالم كله حيتسيبك ويوه خط مشكلة في الزاج اليوم انا ارتفعت على الطريب قذفت بليه الجنة لو تقالل الاتنين ببعض يلا لكم انت بطريقة جغيرة الناس كلها عتيت ماتمن وراك لأي اترى اترى اترى اترى انا قلهم احنا القديدة الناس من وراء وتبوت حتى ذكرت قاله انت عرف وقوله يصاب عني ايه مش اطفر خلالك حتى قاتل روح في العالم اتزال قال ان بل انا على الصليب هتشوفي ولغاية المعارضة ازالي ياسيس المسلحية جايزة بيارت عن طريق الصليب ولغاية انا اتزالي كان عارضة ربما حديئة الحمانية دية واحتمرار الصليب كذا مسيحة ثلاثة عيات النور الحلوة مسيحة وجميل انا متفعت لكوأت بلاد جميل قبل استفد التعيير واللطني مرة قمط مرت عليهم لان عمّة مش يجيب لكن كان في دين المتيجة كان بيحبه يعني لو احنا مثلا ان المسيح قال له الواتفاء اخفر لهم لا يعلمون ماذا يفعلون ما قلناك انا اعرف ان ربناك ان الناس اللي كانوا يتلقموا لانطالج ان هو يطلب لهم السماح ويقول اي من اطعم الحاجات المسيحية ان انت تسامح بالنسبة للإنسان وهي دي ان تكشف المسيح المسيح لان لما يسامح في الوضع بيتكون حمل اقوى القليل وخوصا لو يقول يعني مجروح جاح جامد من واحد ما كانت العيكة المادة فالجرح يعني ايه برضو كتيكو من خلان دي حاجة من اثناك كي حالبان ده وقال ايه هو الاخلام الساعة لا لا يا سيطرة بصوصة خلاص, خلاص. ربنا يساعد ويساعدنا كلنا ازاي المسيحات اللي حاجة اخذت عن الناس دولت بالصمع الكامل وقد ذلك الزياد ممكن فني يستطل الورا دي موقفة ثلاثة لا اوة اوة ظهر عن مني عن البساط الزيادة او ممكن يعطل مش يعني واحد يبا مسيح يعمل ايه مسيح العنالية العادية شو عاملك في كليةك في البيت في الجار فانت بيه بتحاول تحمل الصلبان بيهك وتخلص او تتمر عليه فقبولا هذه الصلبان في الواقع هو عدم التداد يعني انش انت اخذ تعبير بالواقع عند الاستداد بخريج او اصطلاعا بالاستداد الاستداد معروف مع ان واحد يتب دينه مجر واسمه لا يعني عندنا اللي الواحد يعرف من الصليب لأن الراحل الإسلام تعلم هرد واقع عن اليه هنبتع فهو اعطاك في اكتداد في الناس والمسيح المسيح عادل العنف الناس دولت بنعوه مستدق شواره فالغروف الواقع من الصليب الغروف من, من المجل والمسيحة بريها قد عادت لكي يتمكن ذات من ابن الانسان ايه ساعة الحسجور الصديد يدوها ساعات المعددة وبداخل العبد المجر او صديد تنبوى المجر مثل انات مكسجاج فاللقى ذاتة ايه ساعة علامة ماذا ذاتة الساعة اللي كي يتمكن ذاتن الانسان والقى المصيبة كده في روما انا كده في الدنيا كلام شكرا اكون انا من جوه ايوه بالنسبه كان غير حياته غير حياته لكن كل كلام ده رميه البحر لو كان في شيء في في حياتك كان أو شيء في, في الماتيريال هو التحدي في حياتك كلها في السينماتيكات كل الطريب ده مش هقدر انصحك اقول لك ليش التقسيم حياتك كلها في كلها وهميه احنا مش بنعمل ده بنبني بنبني من الماضي عشان على العالم مرحومين ان احنا بنعمل ايه وكده الصوره هي شغلات الكريم طول حياتنا انها تتوى بالناس تتوى بالناس مش ممكن عبدال يوحنا المعمدان مجان اعلم ايه الطريق من المسيح الثوب هل انت ثوبة وايه انت جايب تتوى بالمسيح في حياتنا هي السك فتة معينة كمان ازمعت ايه الثوبة اعمل مستمر في حياتنا والثوبة موضوع كبير ده الثوبة دي دخول اللي قالت ابن يقول لك يا سلام على حضنا بابا يتكلم على الخب كل تقول لي بان ثومت انا عادة دي عالة مثلا الواحد يسيد حاجات شليك اتحض وحسين او ميراش مكان واحد او كان دي واحد منها يقول عنها فهو حتى امون اجيال حاس اقول لي اثناء في دي بعد كده فيها حاجات رجيزة مش دونة كده ولد الصغير في المجلد هو الولد قال اقوم ارجع على نفس ورق على نفس لكن في الواقع لم يرجع لحظ مرواك ببركات كثيرة عندما رأت تتسنى كده على نحتك تبتل تسلب الكراهية وتبتل تسلب الكبرية والزير وتروح لها تجرب الأخوه او او او او ارخي مين يا سمع سمع الأخوه ابدا لان انا باعدلاتي من المعارضة جوي ايه تروح اتوارنا على التنطاب كان المعارضة يا شوفتي اخوة متعجل مني شان اروح أبدا. وهو كده وهو نور على القرطان وهو بعد كده مهارده وقت العديد صديد ده ومي مقصر بحث اهوش كده كانت في حاجة اعجلها أبدا موعد ياسوب ناسة شبت فيه شوية كبريه جوا اكوشش اذكر هيا شبت لها هي. اكوش فيه خطوش يا راية كده المعدد اكوش كده في الصلاة وكده فيه على التحيد اعتناه بعد كده هكتبت علي النوم هشوف بدأ يشير قريب شوي ازاي حتى يوم من غير مشير قريب وقعدة فيه دي مكيه دي في حياتي يعيني دي اللي تمشيه عملاتك عيسالة لا لا لا خرارت ده قريب مخصوص ليه مخصوص ليها نتعلم عني خرارتها قريب للعيد بقى في صليب للفكر وبعدنا اخد صقر المسيح اللي بيه وفي حد ديه وقت انتان لان احنا قلنا ان احنا الطريقة في حياتنا عيبه في اطار الصليب لا يا احدى يا رب المسيح ايه يا صديق حيبه ليه صقر المسيح والتاني المسيح وابن المسيح وعين المسيح والمسيح اللي فيه قلت حياتي باستمرار قوية كده ومنتج فقال ربنا للدينة الاولى وهي اتفرح القليل ومطرة القليل وهي في الصليل وهي الحاجة يقولها بول سرسول سرسان في الوالبية هظلنا سبس يقول اثبتوا في الحررية وهي اتحرك بالصليل هل ممكن قرية تكون برضا قرية بالصليل اثبتوا اذا في الحررية التي حضرت لكم المسيح وهي التي بنير عبري اتعود ثاني الورق. هكذا يا حباي تقلوا بالطريب قلوا او عياتكم وقلوا ستنى الجديدة دي وقلوا بذات لحظة اللي حداته بيه العالم كله العالم كله